الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم قل لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال رحمه الله تعالى باب المشي أمام الجنازه وما جاء في الركوب معها قال رحمه الله قد سبق في ذلك حديث المغيره وعن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون أمام الجنازه رواه الخمسة واحتج به أحمد وعن جابر بن سمورة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس رواه الترمذي وفي رواية أتي بفرس معرورا فركبه حين صرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله رواه أحمد ومسلم والنسائي وعن ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبان فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب رواه ابن ماجه والترمذي وعن ثوبان أن عن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم فلم أكن لأركب, لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت رواه ابو داود في حديث ثوبان عندي رواه احمد وابن ماجه والترمذي طبعا هو ليس في احمد فلذا ما ذكره المحقق لكن من الامانه العلميه اذا كانت النسخه فيها احمد ان يورد احمد ولذا المحقق هنا قال لم اجده في مسند احمد حديث ثوبان الاول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 وذكرنا أنه الثابت الأكثر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكبر على الجنائز أربعة، وقد جاءت رويات صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا، وقد جاء عن علي أنه كبر ستا وسبعا، ولذا فيجوز أن يكبر خمسا وستا وسبعا ولا يزيد ولا يزيد عن سبع. فكان علي رضي الله عنه يكبر على البدريين ستا يكبر على البدريين ستا ويكبر على أهل العقبة خمسا ويكبر على سواهم من الناس أربعا وذكرنا ما يقرا بعد كل تكبيره وأن الصحيح أن التكبيره الأولى تكون بعدها قراءة الفاتحة وما ذكره بعض الشافعية من استحباب قراءة سوره وأن التكبيرة الثانية بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو وذكرنا أن الدعاء يكون بماذا بما صح من الأدعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكرنا باب الدعاء وما يدعى به للميت وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء وهذه عبادة عظيمة أن يخلص للأموات بالدعاء يستحضر يعني حال الدعاء يستحضر الإنسان ماذا الخشوع وتمام الرجاء لله تبارك وتعالى ويدعو يدعو للميت بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا الأحاديث التي ذكرت في ذلك وقلنا يجوز الجمع بين هذه الأحاديث فيدعو بهذه الثلاثة الأدعية التي ذكرها المؤلف في الكتاب وذكرنا أنه يجوز أن يسمى في صلاة الجنازة أن يسمى الميت ماذا باسمه فيقول اللهم اغفر لفلان ابن فلان أو, اغفر اغفر فلان أو اللهم اغفر لأبناء فلان أو اللهم اغفر لكذا فيسميهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إن فلانا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فلا بأس ثم ذكرنا أين يقف الإمام من الجنازة بالنسبة للرجل والمرأة وأنه يقف عند المرأة ماذا في وسطها ويقف عند الرجل في رأسه وإذا اجتمعت الجنائز وقف كذلك وأنه يقدم في الجنائز اولا الرجال ثم الصبيان ثم ثم النساء وذكرنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد وأن الأفضل أن يصلى على الجنائز في المصليات. لكن لو صلىها في المسجد فلا بأس كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء ماذا في المسجد وقد صحت بذلك الأحاديث أقول لو لم يأتي من هذا الدرس إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بها صلى الله عليه وسلم فلا يفوتكم إخواني أنه كلما مر ذكره صلى الله عليه وسلم أن تصلوا عليه فأحسب أن هذا من القرب العظيمة إن مما تميز به دروس السنة النبوية كثرت المرور ماذا على ذكره صلى الله عليه وسلم فجعل لسانك لسانك رطبا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم ختمنا بأبواب حمل الجنازة والسير بها وأنه من السنة التربيع وأن تحمل الجنازة ماذا بطريقة التربيع كما ذكرنا وشرحناها ثم ذكرنا ختمنا بباب ماذا الإسراء بالجنازة وأن من السنة أن يسرع بالجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة. قلنا الإسراع قد يكون في التهياء والتجهيز وقد يكون إسراع بعد حملها على الأكتاف وهو الراجح طيب كيف يمشى قلنا أن يكون مشيا دون ماذا دون المشي السريع فلا يكون رملا إنما دون دون الرمل قصدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها عقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب المشي أمام الجنازة وكراهة الركوب الركوب في اتباع الجنازة إلا لحاجة وأن يكون الراكب ماذا خلفها؟ قال قد سبق في ذلك حديث المغيرة في باب الصلاة على السقط والطفل في قوله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها وعيمينها أو يسارها وكذلك في لفظ أبي داود والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينه وعن يساره قريبا منها هذا هو حديث المغيرة تقدم معنا ثم ذكر حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة والحديث رواه الخمسة ورواه أبو داود الطيارسي والبيهقي والدارقطني قتني وابن حبان والطحاوي وهذا الحديث صحيح صححه النووي وابن الملقين وابن حجر هو حديث صحيح في لفظ النسائي وابن حبان وعثمان أنه رآه بكر وعمر وعثمان هذا في لفظ النسائي وابن حبان وهو صحيح وكذلك البيحقي اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو موصول أم هو ماذا مرسل فإن كان مرسلا مرسلا فماذا فهو ضعيف فاختلف العلماء فيه خلافا طويلا فنقل الترمذي رحمه الله يقول الترمذي أهله الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح الذي هو المرسل وهو قول ابن المبارك وأحمد والبخاري والنسائي وأبو حاتم والدار هؤلاء يرون أن الحديث مرسل أرسله الزهري ومنهم من يرى أن الحديث موصول وهو قول علي بن المديني وسفيان بن عيينة والبيهقي وابن حبان وابن حزم وابن المنذر وابن الجوز والدارقطني. تلاحظون في هذا الخلاف أنه خلاف كأنه بين المتقدمين من المحدثين وبين المتاخرين. فمن الناس ما يرجح قول المتقدمين لأنهم يقولهم أعرفوا بالعلل ومنهم من يقول لا أن المتاخرين قد يكونوا وقفوا على ما يدل على أنه ماذا موصول والله أعلم بالصواب هل هو مرسل حقيقة المسألة يعني الخلاف فيها قوي ثم ذكر حديث جابر بن أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا. ورجع على فرس فهو يشير هنا إلى ماذا؟ إلى جواز الركوب في الركوع، في الرجوع وأن المستحب في الاتباع المشي أن يمشي المتبع الجنازه ثم قال في رواية اتي بفرس أرور يعني ليس له سرج ليس له سرج ولا يعني عاري من العري تذكرنا في حديث أنس سمع أهل المدينة صوتا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري لم تسرج يعني ليس عليها سرج وفي هذه لطيفة أو لطائف في هذا الحديث حديث أنس من اوائلها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم فركوب الفرس التي ليس عليها سرج مخاطرة لكن النبي من تمام شجاعة أنه كان يركب الفرس بدون أن تكون عليها سرج ولا ركاب، وهذا من تمام شجاعته صلى الله عليه وسلم ومن الحديث في مسلم كفي الرواية فابتدأ سمع أهل المدينة صوتا فخرج الناس يرون هذا الصوت فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع والناس يريدون يسمعوا الصوت فقال لم تراعوا او لو تراعوا وجدته بحرا قيل بحرا ايش الخيل التي ركبها من السرعه وقيل بحرا تمعي الصوت الذي سمعه وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وهذا من شجاعته وإقدامه ومبادرته صلى الله عليه وسلم قال أتي بفرس فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله فركبه متى كان الركوب حين الانصراف ونحن نمشي حوله لم يعين الحول ماذا تحتمل تحتمل أمام وعن اليمين وعن الشمال ومن ورائه جيد ثم ذكر حديث ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا وهم يتبعون الجنازة فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وفيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف لكن الرواية الثانية رواية ثوبان أيضا أن رسول الله سلام أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها دليل على أي شيء على كراهة الركوب للدابة كما سيأتي في اتباع الجنازة فلما انصرف بعد أن انتهى من الدفن أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكل لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت رواه أبو داود وإسناده صحيح وصححه الألباني بالرواية الثانية هي أصح من الرواية الأولى وهي مقوية لها في حديث الباب مسائل أولها أين يكون الماشي مع الجنازة أين يكون الماشي مع الجنازة قال ابن المنذر اختلف العلماء في هذا الباب في المشي أمام الجنازة وخلفها فالجمهور على أن المشي يكون أمام الجنازة المشي يكون أمام الجنازة وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبو قتادة وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من التابعين، ودليلهم حديث من المغير بن شعبه قال ماذا والماشي أمامها، وحديث من ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، واحتج أحمد بما اخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح وهذا قوي عن ربيعة ابن عبد الله بن الحدير ابن الحدير قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش أم المؤمنين ويضربهم على ذلك فكأن السنة المتأكدة كانت عند صحابة رسول الله ما هي أن الماشي يكون أمام الجنازة وذهب الحنفية والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وسفيان الثوري إلى أن الماشي خلفها, أن المشي خلفها هو الأفضل ولا بأس بالمشي قدامها واستدلوا بما تقدم معنا ماذا قال النبي من تبع جنازة وفي رواية ماذا من شيع جنازة مسلم فالاتباع والتشيع الاصل ان يكون خلف يعني يكون خلف وقال الطائفة إنما أنتم متبعون تكونون بين يديها وخلفها وعيمينها يمينها وعن شمالها وينسب ذلك لمالك ابن أنس يعني كأن المسألة ماذا واسع شاء كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو يسارها وهذا القول ينسب لإسحاق ومعاوية ابن قرة وسعيد ابن جبيل لكن لعل الراجح أن الماشي السن أن يكون أمامها أن يكون أمامها وأن الراكب يكون خلفها وإن مشى خلفها لا بأس وإن مشى خلفها لي. وقد انتصر لهذا القول وهو أن السن أن يكون أمامها الماشي انتصر له ابن المنذر وابن القيم وابن عبد البر قبل ابن القيم نعم. الثاني ما حكم الركوب المساله الثانيه ما حكم الركوب حين اتباع الجنازه ذهب طائفه من اهل العلم الى كراهه الركوب في الجنازه يروى ذلك عن ابن عباس والشعبي والحديث ماذا وحديث الباب دليل على ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ابى صلى الله عليه وسلم ان يركب صلى الله عليه وسلم فابى اي يركبها فلما انصرف ماذا أتي بدابة فركبها صلى الله عليه وسلم قال ابن قدامه ويكره الركوب في اتباع الجنائز وقال في الكافي يكره الركوب الركوب لمشييعها إلا ماذا إلا من حاجه كالمريض والعليل والضعيف لا بأس أن يركب وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر وجاب بن سمره وثوبان انه اذا صلى على جنازه تبعها الى المقبره ماشيا هذا هديه صلى الله عليه وسلم امامها ولم يذكر انه صلى الله عليه وسلم ركب في اتباع ماذا في اتباع الجنازه لم يذكر انه ركب صلى الله عليه وسلم ويجوز الركوب لحديث المغيره والراكب خلفه لكن الراكب اين يكون يكون خلفها وهو مذهب الجمهور قال النووي في المجموع قال أصحابنا رحمهم الله يكره الركوب في الذهاب مع الجنازة إلا أن يكون له عذر كمرض أو ضعف أو نحوهما فلا بأس بالركوب واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب في الرجوع لا باس بالركوب في الرجوع في حديث النبي فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله في فائده هنا تكره بعض المحدثين جواز مشي الجماعة مع كبيرهم ماذا الراكب يكون كبيرهم راكبا وهم ماذا مشات فلا باس وأنه لا كراهه في حقه ولا في حقهم ولا يقال كيف يمشون وهو راكب فإنه السلام كان راكبا في قوله فأبا يركبها دليل على كراهه ماذا الركوب في اتباع الجنازة في قول النبي ان الملائكه كانت تمشي يقول علماء هل هذه على الدواء هل الملائكه تشيع الجنائز ام ان هذه قضيه عين حصلت لابن الدحداح واضح فمن علماء من يقول أنها قضيه عين ومنهم من يقول يعني قضيه معينه ومنهم من يقول انها دليل على ان الملائكه تشيع ماذا تشيع بني ادم او تشيع مؤمني او المؤمنين تشيعهم هذا قول يذكره بعض أهل العلم نعم الباب الذي هنا يبقى الآن مسألة معاصرة حمل الجنازة على السيارة الآن المخصصة للجنازات تشييع المشيعين لها وهم في السيارات جيد نقول إن كانت المقبرة قريبة فإن السنة المتأكدة أنه ماذا أن المشيع هو ماذا هو قد يقال هو الواجب والأفضل واضح وأن خلاف ذلك قد يكون من البدع والإحداث واضح أما إن كانت طبعا من باب التعظيم ورفع الشان فلا شك أنها بدعة محددة لكن إن كانت المقبرة بعيدة فإنه يجوز ماذا يجوز الركوب ركوب ماذا السيارات لكن يحسن لمن كان متبع أن يكون ماذا أن يكون خلفها ولا يمشي حتى بالسيارة لا يمشي ماذا لا يمشي أمامه وإنما يكون ماذا خلفها نعم الباب الذي يليه نعم قال رحمه الله باب ما يكره مع الجنازه من نياحه واذا تذكر الانسان فضل تشيع الجنازه ومن تبع جنازه فله قراط من صلى فله قيراطان ومن تقرات ومن تبعها إلى أن تدفن وتوضع في اللحد او في الروايه الاخرى في القبر او على الارض ثلاث روايات تاتي وتذكر فضل ان له قراطان في ذلك فانه لا يفرط في هذا الاجر العظيم ولذلك ما تختص به مثلا يختص به الحرم المكي والحرم المدني القدرة على تشيع الجنازة ماذا؟ ماشيا متبعا وكذلك يعني ما الآن بدأ يظهر والحمد لله من وجود بعض المساجد الكبيرة بجانب ماذا؟ المقابل هذا محمود لأنها تحقق سنة ماذا؟ سنة الاتباع والمشي نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار قال عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع جنازة معها رانه رواه أحمد وابن ماجه عن أبي بردة قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قال وأو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه باب ما يكره مع الجنازة من مياحة أو نار عقد المؤلف هذا هذا الباب ليبين كراهة ماذا إن يكون مع الجنازة نائحة أو كما في الحديث أو مصوّتة فإنه مكروه والكراهة هنا قد تكون كراهة ماذا التحريم قد تكون كراهة التحريم أو نار ويدخل في النار النار الحقيقية أو يدخل فيه ما توقد به النار من المجامر وماذا والجمر وغيره كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة والرانة هي المسوّتة ذات الصوت وهي النائها رواه أحمد بن ماجه وفي إسناده أحمد في إسناد أحمد ضعف وله إسناد عند ابن ماجه كذلك فيه ضعف لكن الحديث بمجموع طرقه حسن لكن الحديث بجميع طرقه وشواهده حسن إن شاء الله ثم ذكر حديث أبي بردته قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت الحديث طويل عند أحمد أنه قال إن انطلقتم بجنازتي فاسرعوا المشي انظر عناية الصحابة بالسنة فاسرعوا المشي ولا تتبع يتبعني مجمر ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلوا على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو حالقة أو حارقة قال أو سمعت في أو أو شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر حرص أبو موسى ماذا على الاتباع إذا انطلقتم بجنازتي تلاحظ أن أبو موسى ذكر ماذا ما يكره في اتباع الجنازة الشاهد من ما هو ولا يتبعني ماذا مجمر في الرواية الأخرى عند ابن ماجه فقال فلا تتبعوني بمجمر فقالوا له أو سمعت فيه شيئا الضابط عندهم ما هو السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكثر في الصحابة أن يسأل التابعين لماذا يسألون من الصحابة سمعت فيه يسألون الصحابة مو تشكك في الصحابة لكن القاعدة أن الأصل هو ماذا بالاتباع السماع والمراد بالسماع هنا ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البوصيري هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه رواه أحمد مطولا وابن ماجه مختصرا والبيهقي قال البصيري هذا اسناد حسن أبو حريز اسمه عبد الله بن حسين مختلف في والحديث صححه الألباني وفي حديث الباب مسألة مختصر الأولى تحريم اتباع الجنائز التي معها النائحة فإذا كان في الجنازة نائحة أو ران حرم اتباعها وهو دليل على تحريم النوح ماذا؟ على الأموات جيد سواء كان النائح مرأة أو رجل لكن ال الذي يكثر في النوح ما هو؟ النساء. المسألة الثانية لا يجوز اتباع الجنائز بالنار ولا بالمجامل وما يشابه ذلك لأن ذلك من أفعال الجاهلية قال ابن عبد البر ولا أعلم في خلافا في ذلك قال ابن قدامة ويكره اتباع الميت بنار طيب تبقى مسألة لو كانت الإضاءة كان يدفن في الليل فلا بأس كان مثلا لا يوجد إضاءة ونور نور استضاء به مثلا ويستعمل النار لأجل ماذا استضاءه فلا بأس بذلك نعم. الباب الذي لنا. هذا رحمه الله باب من باب من تبع الجنازه الجنازة فلا يجلس حتى توضع عن أبي سعيد قال قادر رسول الله. مني بريء من كل حالقة ما هي الحارقة المرأة التي تحلق ماذا شعرها ندبا على من؟ على زوجها أو أخيها أو أبيها مثلا أو سيدها أو السالقة ما المراد بالسالقة هنا السلق ما هو هو نوع من النوح لكن قيله التي ماذا تخرق شيئا من أذنها جيد تخرق شيئا من أذنها على اختلاف في تفسيرها أو خارقة قيل كذلك التي تخرق شيئا من ماذا من جسدها من أنفها أو غيره نعم وسيأتي الإشارة إلى هذه الأحاديث إن شاء الله في باب أني أحنى قال رحمه الله باب من تبعه في الباب الذي قبل ما الحكمة ما الحكمه من أن مشيع الجنازة الماشي يكون امامها ما كالشفيع. ولا يكون خلفها كالشفيع لأنه كالشفيع لها صلى عليها ودعا لها فهو كالشفيع والشفيع الاصل أين يكون يكون أمام ماذا أمام الوفد أو أمام القوم فلذلك شريع أن يكون الماشي أمامها نعم, نعم. قال رحمه الله باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع أن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن إنما لأبي داود منه إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع وقال روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع في الأرض ورواه أبو معاوية عن سهيل حتى توضع في اللحد وسفيان أحفظ من أبي معاوية وعن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم معناه باب الذي متعلق بالباب مشابه له والأحادث قريبا بعضنا. أنا قال رحمه الله باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع رواه الجماعة ولأحمد وكان ابن عمر إذا رأى, إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وله أيضا أنه أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع وعن جابر قال مر بنا, مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسيه فمروا عليهما فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما انها إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن رسول الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل لها إنها جنازه فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليس نفسه متفق عليهما والبخاري عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة هذه الحديث كله دع القيام للجناز لكن برو الحديثين القادمة. نعم. وعن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بنحوه. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن وابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال قام وقعد. عواؤه أحمد والنسائي. نعم. باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن من السنة لمن تبع جنازة أنه لا يجلس حتى توضع. وسيأتي بيان الخلاف حتى توضع على الأرض أو توضع في القبر أو توضع في اللحد سيأتي بيانه. وذكر حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة والخطاب من للمكلف إذا رأيتم الجنازة. ماذا وهي محمولة فقوموا لها فقوموا لها ظاهر الأمر ماذا الوجوب ظاهره الوجوب فمن اتبعها إذن هو يستدل فقوموا لها دليل على أي شيء على الباب الذي سيأتي كذلك جيد فمن اتبعها فلا يجلس أو فلا يقعد عندكم لا يقعد ولا تجلس يقعد عندي أنا فلا يجلس فلا يجلس حتى توضع وكذلك هنا نهي ومن اتبع فلا يجلس وأصل النهي ماذا التحريم حتى توضع رواه الجماعه والحديث الا ابن ماجه واخرجه البخاري باب من تبع الجنازه فلا يقعد حتى توضع على منأ كبير الرجال فان قعد امر بالقيام هذا راي من البخاري لاحظوا تبويب البخاري يقول باب من تبع جنازه فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فان قعد ماذا امر بالقيام كان اختيار البخاري عدم جواز القعود وأنه ينكر عليه ويقوم ثم قال لكن إنما لأبي داود منه إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع وقال انظر الفائدة الحديثية ودقة العلماء في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال في حتى توضع في الأرض هذا اللفظ الأول ورواه أبو معاوي أبو معاوي محمد ابن حازم الضرير جيد عن سهيل بن ابي صالح قال حتى توضع في اللحد انظر كلام ابن ما انت كلامه ابن داود وسفيان الثوري احفظ من ابي معاوية فكان ابن داود يرجح هاي روايه حتى توضع في الارض كان الامام ابو داود رحمه الله يرجح روايه حتى توضع في الارض يعني بجانب القبر او تعم اكثر من ذلك ثم ذكر حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام في الجنازه حتى توضع فقال علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد قام ثم قعد رواه النسائي والترمذي وصححه وهذا لفظ الترمذي قال الترمذي حديث علي حديث حسن صحيح وفيه روايه أربعة من التابعين عن بعضهم يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو عن نافع بن جوبير عن مسود بن الحكم هذه يسمونها روايه ماذا التابعين عن بعضهم فهذا سنة في هذه السنة فيه غرابه انه أربعة تابعين يروونه عن بعضهم قال الشافعي وهذا اصح شيء في هذا الباب وفي ولمسلم معناه معنى الحديث ما لفظ مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي لفظ رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة ولفظ النساء كما سيأتي كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها فقال لما فعلتم هذا قالوا أمر, قالوا أمر أبي موسى فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم نجنازة يهودي ولم يعد بعد ذلك لماذا اورد الامام حديث علي لماذا اورده ليشير الى النسخ يشير الى ان الحكمه منسوخ فانه يقال ذكر ذكر القيام في الجنازه حتى توضع فقال علي قام رسول الله ثم قعد يعني قام في اول الامر ثم قعد في اخره أمره فكان في أول السنوات في الجنائز يقوم ثم في آخره ماذا قعد صلى الله عليه وسلم ولم يقوم أحاديث الباب دليل على مسائل أن من اتبع الجنازة لا يجلس حتى توضع في الأرض عن أعناق الرجال وهو قول الحسن بن علي وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير وابي سعيد الخدري ومن التابعين قال به النخعي والشعبي والأوزاعي وهو قول الحنفية والمذهب عند الحنابلة أنها أن من تبع الجنازة لا يجلس حتى توضع على قال ابن قدامى رحمه الله ومن يتبع الجنازة استحب له أن يجلس حتى توضع بينما الشافعي رحمه الله رأى أن الجلوس جائز وأن هذا الأمر منسوخ بحديث علي وهو قول من هذا القول قول الشافعي وقول قول المالكي أن الجلوس جائز وأن حديث علي رضي الله عنه نسخ الأحاديث الأخرى قال النووي في المجموع جمهور أصحابنا أن هذان القيامان منسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم سواء مرت به أم تبعها والاقترات البابين مع بعضها فالشافعي يرون أنه لا يقوم إذا مرت به الجنازه ولا يقوم إذا تبع الجنازة وأن له أن يجلس حتى لو لم توضع ماذا على الأرض واضح؟ واختار ابن حزم والنووي وابن تيمية وابن القيم أن الأمر بالقيام في حديث أبي سعيد للاستحباب وأن حديث علي لبيان جواز ماذا؟ القعود وهذا القول الثالث فيه جمع بين الأدلة وهو منهج الأصوليين في دفع التعارض بين الأدلة إذا تعارضت الأدلة فالأصل ماذا الجمع بينها فإن لم يمكن الجمع فالنسخ فإن لم يمكن الن في النسخ ماذا معرفة المتقدم والمتاخر فإن لم يمكن رجحنا الشافعي دعا النسخ ولا دليل على النسخ ما في دليل فقوله علي قام رسول الله ثم قعد لا يدل على ماذا؟ لا يدل على النسخ ولذلك اختار هؤلاء الأئمة الأعلام المحققين اختاروا أن الأمر محمول على ماذا؟ على الاستحباب ما الذي صرف الاستحباب؟ حديث علي رضي الله عنه وليس بنسخ وليس بنسخ لأن النسخ اشترط في معرفة التاريخ ها؟ لا ليس في نص الشافعي يقول هذا ولذا قال الشافعي هذا أصح حديث في هذا الباب جيد لكن ليس في نص إن قد يكون علي ماذا يذكر اختلاف احوال النبي صلى الله عليه وسلم جيد وثم هنا هل تفيد تراخي وترتيب الزمان جيد لا قد لا تفيد ذلك نعم طيب من تقدم الجنازة وسبق الجنازه هل له ان يجلس لا باس ان يجلس الى ان تصل ماذا الجنازه فاذا جاءت ماذا قام كما حكي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وله ايضا عنه انه ربما تقدم الجنازه فقعد حتى اذا راها قد اشرفت قام حتى توضع ففي جواز ماذا القعود لمنتظر الجنازه فاذا اشرفت الجنازه واقبلت قام إذن الراجح والله أعلم هو أن القيام الجنازة مستحب متاكد ولو قعد فلا بأس ولو قاعدة فلا بأس. نعم باب ما جاء في القيام إذا مرت باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت بماذا بالقائم أو القاعد قال وعن ابن عمر عن عامر ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة لاحظوا معي إذا رأيتم فكأن القيام متعلق بالرؤية وليس إذا ماذا إذا جاءت بجانبك أو قريبا منك إنه متعلق بماذا بالرؤية الممكنة إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها أمر صريح حتى تخلفكم تصير ما تصيرون وراءها غائبين عنها أو توضع قلنا توضع يعني على الأرض رواه الجماعة وقد أخرجه البخاري في باب القيام للجنازة باب متى يقعد إذا قام للجنازة أنه يقعد إذا ماذا خلفته وفي لفظ مسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه ثم ذكر حديث أحمد روايه أحمد وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه رواه احمد بسناد صحيح وله أيضا لاحمد لابن عمر أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رأاها قد أشرفت قام حتى توضع ثم ذكر حديث جابر قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها وهذا صريح في الأمر وقد أخرجه البخاري باب من قام لجنازة يهودي ثم ذكر حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كان قائدين بالقادسيه رضوان الله عليهم تذكرت الآن تذكرون حديث مالك بن هبير سألني أحدكم هل هو صحابي أو تابع؟ فقلت الله أعلم لا هو صحابي هو, هو صحابي في باب حديث 1415 في باب فضل الصلاة على الميت هو صحابنا سهل بن حنيف وقيس بن سعد من كبار الصحابة أنهم كانوا قاعدين بالقادسيه فمروا عليهم بجنازة فقاما فقيل لهما إنهما من أهل الأرض يعني من أهل الذمة فقال إن, إن رسول الله وسلم مرت به جنازة فقيل لها إنها جنازة يهودي فقالت أليست نفسا فالعل من القيام أنها نفس متفق عليهما والحديث أخرجه البخاري في باب من قام لجنازة يهودي وللبخاري أن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان قيس بن سعد يعني يقومان للجنازة وفي عند مسلم قال إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا في رواية قال إن, إن الموت فزع إن الموت فزع فزع أي أن الموت ماذا يفزع من يخافه يخافه من فالحكمة من القيام ماذا الخوف من الموت كما سيأتي وعن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه سؤالي هنا لماذا الإمام كرر روايه علي ألم يريدها في آخر الباب السابق نسمي أي لاحظوا حسن في رواية البخاري عفوا في رواية النسائي قال ذكر القيام في الجنازة لعلي حتى توضع فقال قام رسول الله ثم قاعد فقط قال قام لكن في رواية الباب الأخيرة هنا ماذا قال فأمرنا بالجلوس. وهذا من فقه الإيمان ليس فعل إنما ماذا أمر أمرنا بالجلوس رواه أحمد وأبو جود بن ماجه بن حوي إسناد أحمد حسن والحديث إسناده صحيح وقد أخرجه مسلم باللفظ الذي بلفظ آخر قام رسول الله ثم قعد وفي لفظ رأينا رسول الله قام فقمنا وقعد فقعدنا وإذا يظهر فرق واضح بين رواية أحمد هنا ورواية ماذا النساء السابقة الإمام يذكر حديث علي هل الإمام يرى النسخ لا يرى النسخ لان مذهب الحناب عدم النسخ جيد وإنما الشافعية يحتجون بأن حديث علي هنا ناسخ وإما يؤكد النسخ حديث الذي يليه عن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقوم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام وقعد رواه أحمد والنساء وإسناد أحمد فيه ضعف فإن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس ولا من الحسن بن علي لكن أخرجه باسناد بأسانيد أخر والحديث صحيح نعم. تبقى مسألة الباب حكم القيام عند رؤية الجنازة تقدم معنا أنه إذا تبع جنازة فالمستحب المسنون المتأكد أنه ماذا؟ لا يقعد حتى توضع تأتي الصورة الثانية إذا مرت به الجنازة ورآها ما حكم القيام لها حديث عامر بن ربيعة وجابر والسهل بن حنيف وقيس بن عبادة دليل على القيام عند رؤية الجنازة وظاهر الأمر في قوله فقوموا الوجوب وهذا القول هو قول بعض الصحابة وبعض ماذا المحدثين فهو قول أبي مسعود البدري وقول أبي سعيد الخدري وقيس بن عبادة والسهل بن حنيف وسال بن عبد الله وقال مالك وابو حنيفة والشافي القيام منسوخ القيام منسوخ وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون ممن ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية من فقه المالكية أنه مخير بين القيام والقعود واختار النوي وابن حجر وجماعة أن القيام مستحب متأكد فيكون الأمر به للندب والقعود لبيان الجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون حين تتعذر ماذا الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر الجمع وإن كنت تقول والله أعلم أن القول بالوجوب قوي فإن قول الصحابة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد ليس بقوة قوله ماذا إذا رأيتم الجنازة فقوم له. ثم الصحابة قيس بن سعد لازم النبي وكان من حراس النبي صلى الله عليه وسلم وسهل بن حنيف وابن مسعود كانوا يقومون للجنازة فلو كان الناسخ معلوم أو كان الأمر بالقيام للجنازة مستحب لماذا لما ذكر عنهم ماذا القيام ثم قول النبي إنها نفس تعليل فقام لها وعل لها أنها ماذا نفس وقال إن الموت فزع هذا التعليل يقوي ماذا القول بالوجوب وعلى أقل الأحوال وإن لم نقول بالوجوب وإنما نقول يتأكد وقد يقال بك ماذا القعود إذا رأى الجنازة هذا الحقيقة هو القول والله أعلم هو القول الأقوى وخاصة أن بعض المحدثين ضعف رواية أو لفظ وأمرنا بالجنوس فإن النساء أشار إلى ضعف رواية أمرنا بالجنوس لمخالفه محمد بن عمرو بن سلمة ابن علقمة محمد بن عمرو بن علقمة لمن هو أحفظ منه وهو يحيى بن سعيد الأنصاري أحفظ يحيى بن سعيد فخالفه محمد بن عمرو بن علقمة ولذلك قال بعضهم إن لفظة أمرنا بالجلوس ضعيفة يقول القرطبي رحمه الله معلقا على حديث جابر وعلى حديث ليست نفسا وعلى حديث إن الموت فزع يقول إن الموت يفزع منه إشارة إلى استعظامه ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها يعني حالة ماذا حمل الجنازة ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالاة نعم في قوله حديث قال فقيل لهم انهما من أهل الأرض أي من أهل الذمة جيد تستيوى تسميه أهل الذمة بأهل الأرض لأنه ماذا يقر على الأرض وفيه دليل على جواز إخراج جنائز اهل الذمة نهارا غير متميزة عن جنازة المسلمين ما تميزت الجنازة نعم نعم الحديث الذي يليه قال رحمه الله أبو إذا من باب يعني ضبط المسائل الثلاث المهمة في هذا الباب جيد أو الأبواب المتقدمة أن يقال أن الأصل أن الماشي يكون ماذا أمام الجنازة جيد هذه هي السنة المتبعة وأن الراكب يكون خلفها وأن الركوب ماذا أمامها مكرو وأن الركوب أمامها مكروه. ثم يقال كذلك أنه من اتبع الجنازة، فالمسنون المؤكد أنه لا يجلس حتى توضع على على الأرض، وأن من مرت به الجنازة ورأها، فإنه ماذا يتأكد في حقه القيام؟ يتأكد في حقه القيام. مقد يقوى قول بالوجوب، أو يقوى القول بأن عدم القيام ماذا مكروه؟ أن عدم القيام مكروه. نعم. وأحسب أن القيام للجنازة فيه تعظيم لهذه ماذا لهذه الحالة التي قال النبي إن الموت ماذا فزع وإنها ماذا علّلها وقال إنها نفس علّلها النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا وفي هذا للنفس ماذا تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قد رحمه الله أبواب الدفن وأحكام القبور باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. الرجل من الأنصار قال خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوص الحافر ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين رب عذق, رب عذق له في الجنة رواه أحمد وأبو داود وعن هشاب بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا فمن نقدم يا رسول الله قال قدموا أكثرهم قرآنا وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه وعن عامر بن سعد قال سعد الحد لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وعن أنس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث ونبعث اليهما يضرح وآخر يضرح يضرح يضم الياه وتشديد الراه كان رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد له رواه أحمد وابن و ماجة ولبن ماجة هذا المعنى من حديث ابن عباس وفيه أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه الخمسة قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أبواب الدفن وأحكام القبور عقد المؤلف هذه الأبواب ليبين أحكام الدفن ومشروعية تعميق القبر وأن اللحظة أفضل من الشق وبيان من أين يدخل الميت في قبره وما يقال عند إدخاله وحثو التراب على القبر ومشروعية أن يكون القبر كما سيأتي مسنما واستحباب رشه بالماء وكراهة البناء والكتابة عليه وميّد في المرعى إذا ماتت وأداء بالجلوسي في المقبرة والدفن ليلا والدعاء للميت بعد دفنه وهل يصل ثواب القرب للميت واستحباب التعزية هذا كل ما سئتي في الباب وجواز البكاء على الميت ثم ختم باستحباب زيارة القبور دفن الدفن دفن الميت ما حكمه فرض كفاية كما تقدم قال ابن المنذر لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى واجب لازم على الناس لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان ووجود السبيل إليه ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين قال رحمه الله باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق عقد المؤلف هذا الباب لبيان استحباب تعميق القبر أن يعمق واختيار أن اللحظة أفضل من الشق ثم ذكر عن رجل من الانصار قال خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يوصي الحافر ويقول أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة رواه أحمد وابو داود والبيهقي وصحح اسناده ابن الملق وابن حجر هو حديث صحيح. عن رجل من الأنصار لا يعرف وجهالة الصحابي ماذا لا تضر وجهالة الصحابي لا تضر فكثير ما يروي ماذا بعض أصحاب النبي من لم يذكر تذكر أسماؤه جيد وقد أفرد الإمام أحمد في مسنده ماذا عن رجل صاحب النبي جيد وعن رجل من الأنصار أفردها بمسانيد رحمه الله وكذا فعل بعض أهل المسانيد نعم. قال خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيره القبر فجعل انظروا ماذا دليل على جواز الجلوس اذا وضعت ماذا الجنازه لان الجنازه وضعت والنبي ماذا جلس ينتظرهم ماذا يحفرون فجعل يوصي صلى الله عليه وسلم الحافر ويقول اوسع من قبل الراس واوسع من قبل ماذا الرجلين قال رب عذق له في الجنة العذق هو ماذا النخلة جيد الق نخلة والجمع أعذاق وأعذق نعم ثم ذكر حديث هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد هذا الحديث تكرر معنا يمكن الآن ماذا أربع مرة لا لكن يتفنن الإمام ويأتي بلفظ جديد أين مرة معنا مرة معنا في غسل الميت ومر معنا في شهيد المعركه هذا يصلى يصلى عليه ومر معنا في دفنهم بماذا بثيابهم ودمائهم جيد ومر معنا في في باب الصلاه في من يقدم للائمامه لما قال قدموا اكثرهم اخذا للقران فهو حديث بالفاظه وروايته في فوائد كثيره جدا وخاصه في البخاري قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قتل من اصحاب النبي ماذا سبعين فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل انسان شديد لان ارضيه المدينه ماذا صلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا واعمقوا واحسنوا في يعني في الحفر وفي لفظ اوسعوا وفي لفظ اعمقوا بدل احسنوا كانها احفروا ماذا وأعمقوا جيد وأوسعوا وأحسنوا نعم وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا فمن يقدم يا رسول الله قال قدموا أكثرهم قرانا اخذ للقرآن قال جابر قال نعم هشام وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد رواه النساء والترمذي بنحوه الحديث قال رواه الترمذي والنسائي بنحوه وصححه بل يقال أخرجه الخمسة وترجم النساء باب ما يستحب من ماذا إعماق القبر والحديث قرجه عبد الرزاق والطبراني ورجال إسناده فقاته صححه ابن الملقين الحفر علينا لكل إنسان شديد أي أن حفر القبر لكل إنسان على حدة شاق علينا حيث أصابنا ماذا الجهد بعد المعركة أصحابه كلهم جرحا جيد أولهم النبي صلى الله عليه وسلم وبهم جراح كثيرة ولذلك عبر الله عنه بقوله إن يمسسكم قرح القرح الألم الشديد الذي يصيب الجماعة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم ماذا قرح مثل يعني في ماذا في بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس قال احفروا وعمقوا واحسنوا قوله احفروا ماذا اي ماذا؟ احفروا في الأرض ثم اكدها بماذا وعمقوا اجعلوها ماذا عميقة يعني اجعلوا ماذا القبر حسنا بتسويته جيد في قدر ارتفاعه وانخفاضه وتنقيته من التراب ماذا والقذارة في الحديث ثم ذكر حديث عامر بن سعد قال سعد الحدو للحدة هذه في المسألة الثانية وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأحمد وفيه إشارة إلى فضيلة اللحد كما السياتي وعن أنس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وقيل إن الذي كان يلحد هو أبو طلحة كما في الحديث الذي يليه وآخر يضرح يعني يشق فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما لما توفي النبي فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن ماجه وفي لفظ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله صلى الله وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح هكذا قال ابن منقذ اسناده اسناده كله رجاله ثقات إلا مبارك بن فضاله فان النسائي ضعفه قال ابو زرعة إذا قال حدثنا فهو ثقه قلت يقول قلت قد صرح بالتحديث في هذا الحديث فقال حدثنا حميد في الحديث اسناده حسن حسنه ابن حجر وابن الملق والبصيري ثم قال ولي بن هذا المعنى من حديث ابن عباس وفي ان عبيدة بن الجراح كان يضرح وأن ابا طلحة وإن ابا كان يلحد وحديث ابن عباس هذا حديث ضعيف حسين بن, علي فيه حسين بن عبد الله تركه للنساء والحديث الاخير حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا رواه الخمسة وقال الترمذي حديث غريب كانه يشير الى ماذا إلى ضعفي فقال لا نعرفه إلا من هذا الحديث هذا الحديث لم يخرجه أحمد قال رواه الخمسة لم يخرجه أحمد ما وجدت في أحمد <تصفيق> لم يخرجه أحمد عن ابن عباس وإنما أخرجه عن عن جرير. فنسبة إلى أحمد فيها نظر هذا من التساهل في النسبة والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي أحمد عن جرير وأخرجه أبو داود والترمذي والنسيغ بن ماجه عن ابن عباس وأخرجه ابن السكن في صحاحه والطبراني والبيهقي وصحة من السكني قال الحافظ في عبد عبدالعلى بن عامر وهو ضعيف والحدي الضعفة من الملاقين حديث الباب دليل على مسائل اولها استحباب اعماق القبر أن يكون عميقا والتحسين في حفره وقد اختلفوا في المستحب في تعقل. ميق القبر ما مقداره فقد أوص عمر أن يعمق قبره قامت وسطه إلى وسطه يعني يكون عميق. وقال الشافعي وقبل ذلك عن عمر بن عبد العزيز والنخعي أنهما قال يحفروا للميت إلى السترة سترته. وقال الشعبي أحب أن يعمق للميت قدر ماذا بسطه ولا يقرب ولا يقرب على ولا ولا يقرب أحد أن ينبشه يعني العلة هي ماذا القدرة على نبشه ولا يظهر له ريح فهذا دليل ان الشافعي يميل ماذا الى التعميق وقال احمد يعمق القبر الى الصدر الرجل والمراه في ذلك سواء فكان الحنابلهم يرون ماذا اكثر ماذا ما يعمق فان الحناب يقولون الى الصدر الشافعي رحمه الله ماذا قد ربسط ما يكون رفيع جدا جيد وعمر بن عبد العزيز والنخعي يقولون الى اين الى السماء الى سترته وبينما عمر اوصى ماذا ان يعمق قبره ماذا يقول مالك رحمه الله يقول لم يبلغني في ذلك او لم يبلغني في عمري في عمقي قدري ماذا القبر شيء موقوف مالك امام اهل الحديث الاثر يقول ما عندي اثر في ذلك فالامر في ماذا واسع اعمق المراد ماذا التعميق لكن تحديد التعميق لا, لا دليل عليه قل ليس عندي فيه نص فكانه ماذا ليس فيه شيء موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال احب ان لا تكون عميقه جدا ولا قريبه من اعلى الارض جدا ولعل الارجح في هذا ان يقال لا حد لأعماق القبر فقد أمر النبي, ص... أمر النبي به من غير ماذا أن يعين مقداره وأما أثر عمر الذي أوصى فيه فقد ضعفه بعض العلماء والحاصل أن المقصود من تعميق القبر ماذا ستر جثة الميت أن أعين الناس ودفع رائحته عنهم وحفظه من السباع ومن النباش ومن السيول، وهذا قد يختلف باختلاف ماذا الأراضي فإن من الأراضي ما هو تراب يسهل ورمل يسهل ماذا حفره والتعمق به ومن الأراضي ما هي حرات قاسية مثل ماذا المدينة يصعب حفرها، فقول مثل هذا القول أن المسألة ماذا ليس فيها تحديد في تيسير على ماذا على الناس نعم وفي دليل على استحباب توسيع القبر من جهة الرأس ومن جهة الرجل الرجلين وجواز دفن الجماعة في القبر الواحد في حال الضرورة كما قال النبي ادفنوا الاثنين ماذا؟ والثلاثة في القبر الواحد سبحان الله عناية الإسلام إذا تأملت أتنى به بالميت في ماذا؟ في أول ما يموت فقال ماذا؟ أمر ماذا؟ الشارع بأن يوجه إلى القبلة وأمر أن تغمض عيناه وأمر ماذا أن يسجى وأمر ماذا أن يسارع بماذا بغسله والصلاة عليه ثم ماذا أمرنا بالإسراع بالمشي بالجنازة وإذا مرت بك الجنازة تقوم لها وإذا تبعتها ما تقعد وإذا أتي بالقبر يحسن ويعمق ويوسع دين عظيم اعتنى بالماذا اعتنى بالحي ولم ينس ماذا ميت بلج على الميت ماذا اعمالا ينبغي ان تفعل وهذا من إكرامه نعم دل حديث عامر بن سعد وحديث انس وابن عباس على ان السنه في دفن الميت ان يكون قبره ملحدا واللحد ما هو حفره مستطيله ماذا في وسط ماذا في وسط القبر ما الفرق بين اللحد والشق؟ يعني الشق ماذا؟ الحفر والتعميق ماذا؟ ويوضع الميت في وسط هذه الحفرة أما اللحد حفرة مستطيلة ماذا؟ في داخل القبر في أحد ماذا؟ جوانبي القبر أو حتى في وسط ماذا؟ القبر تبنى بجوانبها بماذا باللبن ليكون ماذا أحفظ ماذا وأصون للميت من النبش يسقف عليه ثم ماذا يوضع لكن الشق هي حفرة تحفر لمن للميت ثم ماذا تسقف سقفا أو ماذا يدفن فيها التراب ثم تسقف لا شك أن الشق أيسر في ماذا في نبش ماذا جثة الميت ولذلك رقب الشارع في ماذا في اللحظ ما هي اقوى العلماء في هذه المساله قول اكثر اهل العلم على ان السنه في دفن الميت ان يكون قبره ملحدا وذلك بان يحفر للميت حفره في القبر في احد جانبيه مما يلي القبلة ويدل عليه حديث الباب ولان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ملحدا وهذا الذي اختاره الله لنبيه هو اكمل الاحوال وذهب إلى استحبابه أكثر العلماء بينما ذهب إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي إلى أن الشق ماذا أفضل إلى أن الشق أفضل وفرق الشافعي رحمه الله تفريقا لطيفا قال إذا كانوا بأرض شديدة لحد لهم وإن كانوا بأرض لقيقة ماذا شق لهم لماذا فرق الشق سهل انك تنزل عمق طويل لكن اللحد يشق عليك ان تنزل بعمق طويل ولا شك ان اللحد الراجح ان اللحد هو الافضل اللحد الذي هو الشق في جانب القبر جيد الحده الحاد حفرته ولحدت الميت جيد فاللحد شق ماذا؟ شق في القبر نعم. قال ابن المنذر الذي قاله الشافعي حسن وقال النوي في المجموع أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائز لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل وإن كانت رخوة فالشق ماذا؟ أفضل نعم هاتوا لي ادله على جواز اللحد مما تقدم ليس من أحاديث الباب على ان اللحد افضل مما تقدم معنا من أحاديث من تبع جنازه حتى توضع في اللحد فعبر النبي باللحد لانه اكمل الصفات أما إن قلنا إن حديث اللحد لنا والشق لغيرنا بأنه حديث صحيف فقد تذكر بعض العلماء فيه كراهة ماذا كراهة الشق لكن قد تدعو الحاجة إلى الشق أحيانا كما هو حاصل في بعض ماذا المقابل في مكة وغيرها نعم الباب الذي أخير من انتهي نعم هذا رحمه <تصفيق> الله باب من أين من أين يدخل يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في والحثي في القبر اللحد هو قول جمهور العلماء وهو قول أنا ذكرت ظني وهمت وهو قول أبي حنيفة قول أحمد وقول مالك أنا شذكرت هنا ذكرت قولناها بحنيفة شو لا عفوا اللحد هو قول أكثر العلماء كما قال الترمذي وهو قول أبي حنيفة قول أصحاب الراي وقول مالك وقول أحمد واقتاره أكثر أهل الحديث جيد إلا أن الشافعي فرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة نعم قال رحمه الله باب من اين مثل الآن مقبرة المعلاة هذه ماذا شق لأن الحاجة داعية اليها جيد والشق أيسر واضح الشق ليس في صعوبة لحد فيه ماذا حفر ثم تعميق في أحد الجانبين ويحتاج إلى لبن يغلق في ماذا اللحد بينما الشق هو ماذا غرفة صغيرة تحفر جيد فبحسب حال يعني مقابر المسلمين يرعى فيها نعم إلا أنه باتفاق أن ماذا أن اللحد أفضل نعم قال رحمه الله باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر قال عن, عن أبي إسحاق قال أوصل حارث أن يصل يصلي عليه عبد الله بن, زي بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر ثم قيبد رجليه ثم رجليه القبر وقال ثم ادخله القبر من قبل رجليه القبر وقال هذا من السنة رواه أبو داود وسعيد في سننه وزاد ثم قال أنشط الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء قال وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ على سنة رسول الله رواه الخمسة إلا النسائي وعن به ريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر أقد المؤلف هذا الباب لبيان كيفية إدخال الميت قبره وما يقال عند إدخال الميت القبر واستحباب أن يحثوا على القبر وذكر حديث أبي إسحاق السبيعي عبد الله بن عبد الله الحمداني الكوفي رأى علي وهو تابعي مشهور قال اوصل حارث الحارث بن عبد الله الأعور الحمداني قال اوصى الحارث ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم ادخله القبر جيد من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنه فهذا قول من قول هذا هذا من السنه قول صحابي قول ماذا صحابي فهو دليل على الرفع والحديث رواه ابو داود وسعيد بن منصور في سننه وزاد ثم قال أنشط الثوف فإنما يصنع هذا بالنساء نعم ثم ذكر حديث وهذا الحديث حديث صحيح خرج ابو داود في السنن وسكت عنه وخرج ابن أبي شيبة والبيهقي وقال البيهقي هذا اسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار كالمسناد هذا قول البيهقي وصحى الحديث ابن الملقن والألباني الحديث الصحيح ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله هذا لفظ أحمد والترمذي وفي لفظ أبي داود والحاكم وعلى سنة رسول الله رواه الخمسة إلا النسائي والحديث كما ذكر رواه الخمسة ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة النسائي له السنن الصغرى والسنن الكبرى جيد والمطبوع هو السنن الصغرى اللي يسمونه المجتبى اجتبى فيه من كتابه الكبير وله عمل اليوم والليلة فقد يخرج بعض الحديث في عمل اليوم والليلة وخرج الحديث محبا والحاكم وصححه الحاكم وابن الملقن وابن حجر وهو حديث صحيح ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسي ثلاثا رواه ابن ماجه وقد أخرجه ابن ماجه في السنن وأخرجه الحاكم قال البصيري اسناده صحيح ورجاله ثقات وقال ابن حجر اسناده ظاهر الصحة وحسنه ابن ملق والألباني إلا أن أبا حاتم قال حديث باطل إلا أن أبا حاتم قال حديث باطل لكن لا الحديث يعني كما قلنا صححه النوي وابن حجر والبوصيري وابن الملقن والألباني فهو صحيح إن, إن شاء الله حديث مسائل الباب حديث أبي سعيد أبي إسحاق دليل على أن المستحب أن يدخل الميت في قبره سلا من جهة رجلي من جهة رجلي ماذا القبر فيجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه ماذا رجلا ثم يدخل ويسل سلا إلى يعني يدخل القبر لو افترضنا هذا القبر هنا رأس الميت وهنا رجله فالسنة عند الحنابلة وغيرهم جيد وهو رأي الشافعية كذلك أن يؤتى من جهة ماذا الرجلي ويدخل الميت من جهته ويسلم وعن يسلم يؤخذ بخفة وثم يؤخذ إلى محل رأسه هذا هو ظاهر حديث ماذا حديث عبد الله بن يزيد فإنه قال ثم أدخل القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل راس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجله إذا دفين وهو مروي عن ابن عمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري والنخعي والشعبي والشع والشافعي وهو قول أحمد رحمه الله واختياره وقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن ابن سيرين قال كنت مع أنس في جنازه. فأمرنا بالميت فسل من قبل رجلي القبر واللفظ ليحمد إيسناده صحيح فيكون كذلك من قولي انس رضي الله وقال أبو حنيفة توضع الجنازة على جانب القبر يؤتى بالجنازه هذا القبر ويؤتى الجنازة وتوضع الجنازة هكذا جيد توضع على الجنازة على جانب القبر مما يدخل القبر ثم يدخل القبر معترضا تحمل الجنازة هكذا توضع القبر معترضا لأنه أيسر والاستدل بفعل علي رضي الله عنه وجاء في مسائل ابي داود قال قلت لاحمد في الميت يسل او يؤخذ من قبل القبلة قال كل لا باس به ان شاء الله تعالى لكن لعل الاقرب ماذا هو ما ثبت عن عبد الله بن يزيد وما ثبت عن انس رضي الله عنه اذا كان ايسر إذا كان في مشقة فإنه يؤخذ بالأيسر لكن إن كان ممكنا فالسنة أن يؤخذ من قبل رجلي القبر ويسل سلا كما أوصى به ماذا الصحابي رضي الله عنه وارضه كما أمر به أنس بن مالك وفي الحديث كذلك دليل على أن حق الناس بالصلاة من هو وصي الميت فإنه أوصى ماذا أوصى الحارث أن يصلي علي عبد الله بن يزيد رضي الله عن الصحابي على استحباب ماذا؟ أن حق الناس بالصلاة على الميت من أوصى أن يصلى عليه وهو مذهب أحمد كما تقدم معنا وبه قال أنس وزيد بن أرقم ومسلم وبن سيرين وقال الجمهور تذكرون ماذا قال الجمهور؟ الولي أحق الولي أحق لأنها ولاية تترتب بترتيب ماذا؟ العصابات زيد فالولي هنا حقك الصحيح أن الوصي أولى الوصي أولى ثم ذكر حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اذا وضع الميت او وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى مله رسول الله هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء المذكور عند وضع الميت في القبر وهو ان يقال عند موارات الميت بسم الله وعلى مله رسول الله او في اللفظه الاخرى, الأخرى على سنة رسول الله اي على شريعته وطريقته وهديه المتباع ثم ذكر حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل حثوا ثلاثه رواه ابن ماجه وحثى الرجل التراب يحث حثوا إذا أهاله بيده إذا أهاله بيده وتعليق الحثوي إنما هو معلق باليد فلا يقال حثى بماذا بآلة أو غيرها وحديث أبي هريرة دليل على استحباب الحث على القبر ثلاثا وأن الحثو يكون من جهة ماذا؟ من قبل رأس الميت، من قبل رأس الميت ومن رأس القبر. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه استحب أن يكون التراب من تراب القبر. أن يكون التراب من تراب القبر الذي حفر ثم ماذا؟ كان على طرف القبر، فيحثو من ماذا؟ من تراب القبر. نشطون نقف طيب جاء السكوت نقف يعني خلاص نقف ساعة ونص طيبة. لا والله اليوم طيب نقف نقف إذا في سؤال نعم. لا خليها الزكاة نجعلها باب الزكاة الأخ يسأل الدرس المكثف متى فأقول سيكون هو باب الزكاة نتفق عليه أنا رأيت أنه إذا انتينا من الجنائز ندخل في المكثف نجعله كله باب الزكاة كتاب الزكاة إن شاء الله أي لا أو يكون في وباء أو شيء يع يشرع أن يلف عليه ما يوقف الدم أو يمنع الدم من الخروج مثل ما جد من بعض الوسائل صحيح خرقة وغيرها أو, أو نايلون أو شيء نعم ها. السنن الكبرى للنساء طويلة وشرطه فيها أخف من شرطه في السنن الصغرى المجتبى شرطه فيها دقيق ولذلك من الفوائد سن النساء تميز بمزايا أولا يعني الشرط النسائي قوي في رجاله فالغالب أنه يشترط يعني شروطا قوية فتقريبا سنن نسائي تأتي في المرتبة بعد ماذا؟ بعد الصحيحين فشرطه فيها قوي ثانيا هو اجتباء اختيار اختاره من السنن الكبرى فاختاره فيه ثالثا في السنن الصغرى لم يذكر بعض الأبواب التي ذكرها في ماذا؟ في المجتباء الكبير اللي هي السنن الكبرى لو تعملتم مثلا للفائدة الشيخ الألباني رحمه الله اشتغل على ضعيف السنن ولا لا فله ضعيف بداود وبالماجه والنساء والترمذي لو تناظر تجد ضعيف النساء قليل والنساء تميز بميذة له أفراد كثيرة انفرد بها دون الكتب الستة وغالب من فرد به النساء والله أعلم عن أصحاب الكتب الستة هو صحيح بخلاف انفراد ابن ماجه فهو ضعيف وهذا الحكم ليس سعد بالتمام لكنه في الغالب نحن نتكلم عن حكم أغلبي أن الإمام النسائي إمام عظيم من أئمة الدنيا في الحديث كما قال الذهب يقول إمام الدنيا في الحديث رحمه الله وأما كلامه يعني عجيب حقيقة يعني ما نريد أن نطول عليكم النسائي يورد بعض الأحاديث سبع روايات وكلها لمقصد حديثي احيانا إما في رواية الرجال ليبين مثلا أن الحديث مثلا روية موصولا وروية مرسلا فيأتي به أو روية موقوفا وروية موصولا فيريد مثلا أو يريد ليبين علة رجل كما ذكرنا أنه مروي من طريق فلان وليس من طريق فلان وأحيانا يشير إلى علة ماذا الثبوت هل هو العنعنة ثبوت التدليس أو لا أو هو التحديد صريح فأحيانا يؤكد النساء مثلا أن الحديث روية ماذا معنعنة دلس فيه وأحيانا الروية ماذا صريحا حدثنا وأنبانا جيد وحيانا قد يروي الحديث ويكرره جيد ليبين مثلا علة في المتن رحمه الله كما في حديث ماذا عثمان في قلنا في رواية النسائي وأن أبا بكر وعمر وعثمان يمشون ماذا أمام الجنازة فهو يميل إلى أن روايه لفظة عثمان ليست, ليست ثابتة مثلا فهو إمام عارف بالصنعة ليس بعيد عن البخاري رحمه الله نعم عمل, والليلة. عمل اليوم والليل عمل اليوم له عمل اليوم والليلة اعتنى فيه بذكر الاعمال والاذكار التي تقال في يوم الانسان وليلته له مفرد مستقل لا لا مفرد مستقل نعم ولك شرطه اخف من شرطه في السنن رحمه الله لذلك اللحد أفضل ولذلك اللحد أحفظه وأوفظ أفضل والشق الأولى في الشق أن يكون دفن شق دفن يعني نقصد يكون تراب ثم يوضع عليه مثلا إما مثلا كما يوضع الآن بعض او والخرسانة او شيء مثلا لحفظه لأن الشق سهل انك تخترقه في لذلك يضعون الآن شيء من الخرسانة والبلوكة فلا بأس الا الا لاجل لا ينبش ولا تخرج رائحته ولا يخفاكم النباشين قد في بعض بلاد المسلمين ينبشون القبور بعض الناس بل ذلك مذكور في عن السلف في حد النباش هل يقتل أو تقطع أو يعد سارقا نعم لانه من الافساد في الارض الاولى أن يعمق وان يدفن واقصد بالدفن التراب سيمر معنا هذا الحديث سنشير له إن شاء الله لا مالها علاقة هذا أمر غيبي كونه يأتيه الملكان كما في البخاري ويقعدانه هذا يقعدانه على نؤمن بها إيمان غيبيا ليس معنا أن القبر معمق او لا وهل الذي يقعد هو الروح الجسد خلاف طويل نعم. سمش. هذه صورة من صور الشق صورة الشق قد تكون هذه غرفه محفوره ثم يوضع في الوسط حفره اصغر منها داخلها كالمجرى ويوضع فيه الميت هذا يفعله اهل المغرب وهذا من انواع الشق ومن النوع الثاني من الشق حفره كامله فقط ويوضع فيها وتسقف من اعلاها هذا نوع اخر من الشق كلها شقوق لكن اذا اراد الفقهاء اطلاق بالشق هو اوسع المراد به ليس الذي فيه اللحد اللحد يكون في احد جانبي القبر مما يلي القبلة فكأنهم يريدون بما يقابل اللحد ماذا الشق جيد أفضل الشقوق ما ذكروا الأخ أن يكون مثل المجرى داخل ماذا مكان محفور ثم يوضع فيه في وسطه هذا صورة صورة أخرى أن تكون مثل غرفة الصغيرة فيوضع فيها القبر نعم طبعا يعني من باب التاريخ ذكره المقريزي أن لكل أهل بلد طريقة في ماذا في حفر القبور فذكر أن أهل المغرب وأهل الأندلس كانوا يعمقون القبر لكنه شك كان يكثرون ماذا من الشك وذكر أن نهر الحجاز من المدينة يلحدون يلحدون يعني القبر وأن نهر مكة يشقون وذكر أن نهر العراق والشام يلحدون فكل أهل البلد حسب ماذا قدرتهم وأرضهم نعم في شيء ولا نسمع ها. هذا سألنا قرأ صلى الله عليكم إذا علم التاريخ ووجد ما قد يدل على النسخ وكان ثم توجه للجمع فما الذي يقدم النسخ من الجمع لا إذا كان النسخ صريح وعلم التاريخ الذي يدل لفظ فيه على النسخ أخذ بالنسخ مثاله تذكرون في باب دباغ الجلود الميتة ذكرنا حديث ايما إيهاب دبغة فقد طهر ثم أورد المؤلف حديث عبد الله ابن عكيم أتانا كتاب رسول الله قبل وفاته بأربعين يوما ألا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب، فقلنا أن بعض المقالين هذا ناسخ لحديث أي ميّهاب دبغا فقد طهور، فهذا علم التاريخ. مثاله كذلك، كان آخر الأمرين هذا من صور الصيحة في ماذا؟ في النسخ كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسّ النار، فهذا صريح فإذا علم التاريخ وعلم الناسخ أخذ ماذا بالناسخ؟ الجمع لا يح الجمع أصر فيه أنه إذا لم يعلم الناسخ، نعم. وهذا. يقول ما الفرق بين يكره ترك القعود وقوله يسن طبعاً فيها في في النسخ فائدة في النسخ دائما يكون الحكم مخالف الحكم الذي قبله واضح فهذه من أمارات النسخ لكن الجمع لا يخالف مخالفة قد يكون في ماذا استحباب وجواز واضح كراها وندب مثلا واضح نعم يقول ما الفرق بين يكره ترك القعود وقوله يسن القيام في المسألة الواحدة أي جيد قولنا يسن القيام سنة مؤكدة فأخذ بعض علام معنى هذا من ظاهر, ظاهر الحديث أنه يكره ليست كراهه التحريم وإنما كراه تنزيه فأحيانا الشيء المسنون يكره تركه مثل ركعتين الفجر والوتر ليست واجبه لكنها سنة مؤكدة. قال احمد اكره ان يتركها قال مالك في سنة الفجر اكره أن يتركها مع انها ماذا سنه والمراد بها ليست التحريم ولكنها ماذا انها ماذا تاكيد سنيه هذا الامر وأنه لا ينبغي المكلف تركه لهذه العباده هذا هو المراد نعم في يقابل احيانا قوله قولنا سنه مؤكده ان يقابلها القول بالكراهه بمعنى الكراهه التنزي والتشديد مثلا الامام مالك رحمه الله في سنة الفجر لا يقول بوجوبها وجوبة لكن يقول ماذا سنة ماذا مؤكدة جاء بعض العلماء وفسرها بأنها بمعنى السنة القريبة من الواجب السنة القريبة وذكر مثلا التبكير للجمعة مالك يعدها ماذا من السنة نعم طيب باقي شيء طيب نقف هنا هذا اللي ذكرناه القوال الأربعة إلى الصدر جيد أي سيأتي في الباب الذي يليه لو تقرأ الباب باب تسنيم القبر هل يكون مسنما أم ارتفاع قدر الشبر أم مسطحا سيأتي الدرس القادم إن شاء الله سنشير إليه إن شاء الله لا الحثوا بيده أو بيديه وإن كان الحنابين يفضلون يكون بيده نعم ويكون بنتراب القبر نعم وفي ذلك فضل سيأتينا إشارة إليه إن شاء الله أسر الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع ويرزقنا وإياكم العمل الصالح وأن اجتماعنا اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا بعده تفرقا مع لا يجعل من بيننا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروم اللهم اختم لنا بخير واجعل, واجعل أمرنا ومنتهانا إلى خير هذا الجلال والكرام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك اللهم نعيمًا لا ينفد ونسألك اللهم نعيمًا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجه ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجه نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إننا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك اللهم من المعثم والمغرم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك اشهد أن لا إله إلا تستهفر قتوب إليه